بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك ايات الكتاب المبين نتلو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن سرعون على كل أرض وجعل أهلها في عيني يستضعف طائفة منهم يلبس أبناءهم ويستحيي ساءهم إنه كان من المفتدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارفين ونمسن لهم في الأرض ونرية فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى فإن أخف عليه فألطيه في يم ولا تخافي ولا تحزن إما رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فنعون ليكون لهم عدوا وحزنا نَفِعَ الدَّعُون وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا قَاطِعِينَ وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ ادْعُونَ قُرَّةَ عَيْنٍ وَلَنْ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَسْتَفِيدَهُ وَلَدَى حسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يسرون وأطبح فؤاد أمي موتى فارغا إن كادت لك بديده لولا أربطنا على قلبها لتكون من وقالت من أختي من قصين فبطرت بني عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليهم مراضعا قبل فقالت هل, أدلكم فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم لهنا خصوم فرددناه إلى أمّه كي تقرع لها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أكده واتوايا آسلناه حكما وعلما وكذلك نجد المسلمين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلا يقتتلا، فوجد فيها رجلا يقتتلا، هذا من سيعته وهذا من عديه، فاستغاثه من على الذي من عدوه فوكده موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إن عدو مضل مجين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب جناء عنك علي فلن أكون ظهرا للمدرين. فأصبح في المدينة خائفا يترصب فإذا الذي استنصره بالأمس يستسلح قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن ويبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمن إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المشركين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى يَمُرُونَ بِسَن يَقتُلُوكَ صَفْرًا صَفْرًا إِن لَّكُم مِّنَّا نَصِيرٌ فَخَرَجَ مِنْهَا يترصب قَالَ رب نجي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ولما توجهت لقاء مدين قال عسى ربي أن يهجيني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد دونهم رأتا كذوباً قال ما خببكمان قالت لا نسبي حتى يخبر الله وأمونا كيخمين كبير فتقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت مِنْ من خير فطير فجاءت مؤخداهما عَلَى على السحياء قالت قالت إن أبي يدعوك ليده يتأجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصة قال لا سقط نجوت من القوم الظالمين قالت إشباهما يا أبت الشأبين إِنَّ خير من اتَّأْجَرْتَ القوي الْأَمِينُ قَالَ إِنْ أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْذَبَنَكَيَّ هَا كَيْنْ على أَنْ تَأْجُرَنِكَ مَا لِيَحْجَدِ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ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 فلما قضى موسى الأجل وتار بأهله آنة جانب قطول قَالَ لأهلهم كتب قال لأهلهم كتب إن آنت ناراً لعن آتنكم لعن آسيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون فلما أساها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أيها موسى أيا أي موسى إن أنا الله رب العالمين وأم ألق العصاة فلما رآها تهتز كأنها كانوا ولا مدررا ولم يعصب يا موسى أقبل ولا تقبل إنك من الأمن اطلق يدك في جبل تخرج بين غير سوء رب إليك جناعة من الرب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئ إنهم كانوا قوما فاتحين قال رب إن قتلت منهم نفا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أصح مني كانا فأرسله معي, معي لدء أن يصدق إن أخاف أن يكذب وَلَفَنَتُجْ عَبُدَكَ بِأَحِيْتَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْقَانًا فَلَا يَطْيُّونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ السَّبَعَةُمَا الْغَالِبُونَ فَلَمَّا جَاءَ بآياتنا بينات قالوا قالوا ما هذا إلا سكر مسترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربه أعلم بمن جاء به من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يصلح الظالمون وقال فرعون أيهم ما علمت لكم من غيب فأوفلي إياه ما لعلك فجعل فجعل فجعل فجعل فجعل فجعل فجعل فجعل فجعل فجعل فجعل فجعل واستكبره ووجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في يمن فانظر كيف كان الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى المار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتنا موسى الكتاب من بعد ما أهلتنا القرون الأولى بطائرا من الناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الساهدين ولكن ما أنسأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت هؤلاء في أهل مدينة تسلو عليهم آياتنا ولكن ما كنا مرحلين وما كنت بذاند قول إذ ما دينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما لتنبر قوما ما أتاهم من نذير قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تطلبهم قربة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا, فيقولوا ربنا لولا أوصلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا مثل ما أوتي موتى أولم يكفروا بما أوتي موتى من قبل قالوا تحرى أنك ظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله ذا منهما أتشبه إن فإن لم يستقيموا فتعلم أن ما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن هواه من الله وقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمننا به إنه الحق من ربنا أُنَامَ مِنْ قَبْلِهِ مُسْتَقِيمٌ أُلَاءَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرْوَتَيْنِ بِمَا فَضَّوْا وَيَدْرَأُنَّ بِحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ وَمِنْ مَرْضَقَنَا يُنْفِقُونَ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 وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن السبعي هدى معك متخصف من أرضنا أولم نمثل لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء للقم لدنا اذ قضي من لدنا ولكن لَا لا يعلمون وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتنا فتلك لَمْ لم تسكن بعدهم الا قليلا وكمنا نحو الواردين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فيه منها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون إذا كنتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعفلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لا من متعناه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا متاع الدنيا ثم هو يوم القيامة من المخبرين ويوم يناديهم فيقول ان شركاء الذين كُن تزعمون. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا سبرنا فدعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهسدون فيقول ماذا I'm سبحان الله وتعالى عم ما يسلكون وربك يعلم ما تسن قدورهم وما يؤمنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل ترمدا إلى يوم القيامة من بلاهم غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل الا رايتم ان جعل الله عليكم منها من رهرا مدا الى يوم القيامه ما الى غير الله ياسيكم عدل من اله غير الله ياسيكم بليل تسكنون فيه افلا ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول ان شركائي الذين كنتم تزعمون وندعنا كل أمة تهدا فقلنا ما تبرهنكم فعلموا أن الحق لله فعلموا أن الحق لله عنهم ما كانوا يفترون ان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناهم من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعقبه اولي القوه قال لهم قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسن صيبك من الدنيا وأحسن كما أَحْسَنَ الله إليك وَلَا تبغي فساد في الأرض إن الله لا يحب قَالَ قال ما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلة من قبله من القرون من هو أسد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في جينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليس لنا مثل ما أوتي طارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوسوا العلم ويلكم تواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى ما إلا الصابرون فخشفنا به وبداله الأرض فما كان له من فئة من من دون الله وما كان من وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَإِنْ كَأَمِنَّ اللَّهَ يَبْتُقُ الرِّبْقَ لِمَنْ يَشَاءٌ من عِبَادِهِ وَيَقُولُ لَوْلَا أَمْنِ وإمن الله علينا لخفف الناس لَا لا يفلح الكافرون في الكذبار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عنوا في الأرض ولا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 إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالمدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجوه أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربي فلا تكونن ضمير الكافرين ولا يخض النك عن ايات الله بعد ان انزلت اليه وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله الها آخر لا إله إلا هو كل شيء هارف إلا وجنه له الحكم